بسم الله الرحمن الرحيم لهذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني سبحان الله وما أنا من المشرفين الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد قام أخوان فاضلان بالكلام في فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله رب العالمين وقد احتوى كلامهما كثيرا من اللمز والغمز وبعدا عن المنهج العلمي في الرد والنقد ودفاعا عن أشخاص وكيلا بمكيالين إلى غير ذلك مما فيه لا بأس رأينا ولم نلتفت لكثرة مشاغلنا ولعملنا بفضل الله رب العالمين ومنته في الدعوة إليه وقد تعلمنا الا نلتفت إلى مثل هذا الكلام ما دام بعيدا عن المنهج العلمي ثم ازداد الأمر تطاولا مغلفا بآيات الثناء وفي عدم المنهجية في الرد فطلب منا أحد الإخوة الغيورين على السنة وعلى علمائها أن يتعرض لهم من لم يرقى أن يكون من تلامذتهم طلب منا أن نرد عليهما فقلنا له هذا الكلام الذي تكلماه حفظهم الله بعيد عن المنهج العلمي في الرد فلماذا نرد فقال إن هذا الكلام منهما ينطلي على من لا علم عنده ويروج عند الشانئين بد من بيان الحق ومن بيان بعدهما عن منهج العلم في التناول والرد فقلنا له هل لهما اسماء يعرفان بها فهؤلاء لم نرهما من قبل ولم نسمع عنهما ولا حتى في الأحلام ولا يعلم عنهما أحد يعتد به شيئا وهذا لا يضرهما بارك الله فيهما فقال لي الاخ سأعرفهما لك فسماهما لنا فقلت له قل لي بربك هل سمعت عنهما من قبل فربما أكون قد أوصدت في أذني فقال والذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فلا يدركن من تهاها أمد ما سمعت عنهما قط فقلنا له نستعين الله رب العالمين ونرد على ما قال الأخوان الكريمان حفظهم الله تعالى راجين من الله أن نردهما إلى الطريق المستقيم وما لنا إلا هداية الإرشاد والتوفيق بيد الله عز وجل وحده وقبل أن ندخل في الرد نبين لكما أيها الأخوان الكريمان العزيزان مقدمتين تبينان وقوعكما في الخطأ المنهجي العلمي في معالجة القضايا وفي نقد الكلام عسى الله أن ينفعكما بهما المقدمة الأولى من الخطأ المنهجي أن يأخذ الإنسان بالألفاظ المجمله دون أن يفصل وأن يأخذ من أدلة مجموعة دليلا مفردا ينصر به مذهبه وهذا اصل ضلال بني ادم كما قال ابن القيم رحمة الله عليه حيث يقول فاصل ضلال بني ادم من الالفاظ المجمله والمعاني المشتبهه ولا سيما اذا صادفت اذهانا مخبطه فكيف اذا ضاف الى ذلك هوى وتعصب فسلم ثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وان يوقعك في هذه الظلمات قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية الحمد لله الذي جعل في كل زمان فتره من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائهم ضال قد هدوه فما أَحْسَنَ أثرهم على الناس وما أَقْبَحَ أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحان المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا أنوية البدعة وأكلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه, يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المدلين وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب او وافقه فيها انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فالالفاظ المجمله المشتبهها المحتملة لأكثر من معنى والتي يستخدمها من يستخدمها ويأخذ من الباب دليلا يوافق هواه وكأنه هو الباب فينظر بصورة جزئية ويحملها على ما يوافق هواه فيحكم حكما جزئيا هذا أصل ضلال بني آدم ومن الاخذ بالألفاظ المجملة تكلم أحدهما عن آداب الخلاف وتكلم الآخر عن حسن الخلق وكلاهما من الالفاظ المجملة فلما تكلم عن آداب الخلاف أتيا في الباب الواحد ببعض الآثار عن الصحابة وأهملا آثارا أخرى لو ساقاها لكانت حجة عليهم إذ إن فيها ما تيهم أن مثله مخالف لآداب الخلاف وليس كذلك فأجملا حيث كان ينبغي التفصيل والأخذ بالإجمال عند توجب التفصيل أصل دلال بني آدم كما هو مفهوم من كلام ابن القيم رحمه الله ولعلك لا تجهل ما فعل عمر ردوان الله عليه مع صبيغ ابن عسك عندما تكلم صديق في المتشابه من الآيات استدعاه عمر وكان قد أعد له عراجين النخل فما زال يضربه حتى دماه فقال صبيغ لقد ذهب عني ما كنت أجد امير المؤمنين وأمر أن لا يجلس معه وكان الناس إذا رأوه بعد وأراد أن يجالسهم يتواصل بينهم عزمة أمير المؤمنين أو عزمة أمير المؤمنين وليس معنى هذا أن نريد أن نقول إن من تكلم فيه الشيخ كمثل صبيغ ولكن نريد أن نقول إن المخالف ليس سواء وإن طريقة الرد على المخالف تختلف باختلاف المخالف نفسه ونبين لك أنه على كلامك يكون عمر مخالفا لآداب الخلاف وليس كذلك أم أنك ترى غير ذلك فإنك لم تستثني واحدا من المخالفين عندما تكلمت عن آداب الخلاف وسترى الآن من النقولات التي سأنقلها لك كيف كان السلف يتعاملون مع المخالفين ولكن قبل ذلك حتى لا تقول وأنت من أهل الفهم كما هو معلوم حتى لا تقول لقد أتيت بمواقف لا تنطبق على الحالة التي معنا هذه النقولات التي سأسرد أبين لك من خلالها أن الألفاظ التي تكلم بها الشيخ ليست شيئا إذا ما قورنت بما قال السلف وأما هل شيخك ممن يستحق ذلك أو لا فلست بصوض بياني هذا وإن كانت مادته متوفرة عندي تبين أنه خالف منهج السلف في أمور هي من البدعة ولكني لست بصدد الرد عليه وإنما أنا بصدد الرد عليك أنت وأما شيخك فقد كفى شيخنا الأمة مؤولة بيان حاله فبيانه ووضحه جزاه الله رب العالمين خيرا فمن هذه النقولات تعرف كيف رد السلف على المخالفين ومنهم يعني ومن المردود عليهم أقوام من أهل القبلة وقعوا في البدعة فلم يقل للعلماء الرادين قائل أوصح أن تقول هذا في مسلم كما تقول أنت الآن ولكن اخي العزيز خذ إليك هذه الأمثلة من وجود السلف على مخالفيهم والتي يظن من لا يفهم أنها مخالفة لاداب الخلاف وليست مخالفة خذها فضمنها. إلى ما أتيت به من أذلة بارك الله فيك حتى تكتمل لك الصورة ويبين لك الأمر يقول أبو صالح الفراء حكيت ليوسف بأسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن فقال ذاك يشبه استاذه. يعني الحسن بن حي فقلت ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة فقال ما احمق أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم وأنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليهم فهل وصفه له بالحمق مخالف لاداب الخلاف؟ يقول شيخ الإسلام رحمة الله رب العالمين عليه ابن تيمية اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافدة والجهمية وغيرهم على المنابر حتى لعنوا كل طائفة راوا فيها بدعة فلعنوا الكلابيه والاشعريه فهل لعنهم لهم مخالف لآذاب الخلاف؟ يقول الإمام القحطاني رحمه الله رب العالمين في لونيته واسمع لها حتى تعلم كيف كان يرد السلف رضوان الله رب العالمين عليهم ورحمته يقول القحطاني في الاشعريه وهم كما تعلم من أهل القبلة أشعرتم يا اشعريه أنني طوفان بحر أيما طوفاني أنا همكم أنا غنكم أنا سقمكم أنا سمكم في السر والإعلان واسمع إليه أيضا وهو يقول لأقطعن بمعولي أعراضكم ما دام أصحب مهجتي جثماني ولأهجونكم واثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني ولأهتكن بمنطقي أستاركم حتى أبلغ قاصيا أوداني ولأهجون صغيركم وكبيركم غيظا لمن قد سبني وهجاني ولا انزلن بكم الي مسواعقي ولا تحرقن كبودكم نيراني ولا اقطعن بسيف حقي زوركم ولا يخمدن شواظكم طوفان ولا اقصدن الله في خذلانكم ولا امنعن جميعكم خذلاني ويقول عنهم ايضا ولا اكتبن الى البلاد بسبكم فيسير سيل البذل بالركبان ولأضحضن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني واسمع إليه أيضا وهو يقول يا أشعارية يا أسافلة الورى يا عمي يا صم بلا آذاني إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني لو كنت أعمل مقلتين المقلتين سرني كي لا يرى إنسانكم إنساني تغلي قلوبكم علي بحرها حنقا وغيظا أيما غلياني موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم وموتوا حسرة وأسا علي وعض كل بناني فهل كان الإمام القحطاني رحمه الله رب العالمين عليه هل كان مخالفا لاداب الخلاف وهل كان مخالفا لحسن الخلق عندما قال هذا الكلام اسمع أيضا قال الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي رحمة الله عليه فلا تصحب سوى السنيدين لتحمد ما نصحتك في المآلي وجانب كل مبتدع تراه فما إن عندهم غير المحال وضع آراء أهل الزيغ رأسا ولا تغرق حذلقة الرذال فليس يدوم للبدعي رأي ومن أين المقر لذرتحالي، حاله يوافى حائرا في كل حال وقد خلى طريقة الاعتداله ويترك دائبا رايا لراي ومنه كذا سريع في انتقال وعمدة ما يدين به سفاها فاحداث من ابواب الجدال وقول ائمه الزيغ الذي لا يشابهه سوى الداء العضال كمعبد المضلل في هواه وواصل نوك غيلان المحال وجعد ثم جهم وابن حرب حمير يستحقون المخال وثور كاسمه أو شئت فقلب وحفص الفرد قرد ذفتعال وبشر لا رأى بشراف منه تولد كل شر واختلال وأتباع ابن كلاب كلاب على التحقيق هم من شر آله كذاك ابو الهذيل وكان مولى لعبد القيس قد شان الموالي ولا تنسى ابن أشرس المكنى ابا معن ثمامة فهو غالي ولا ابن الحارث البصري ذاك المضل على اجتهاد واحتفال ولا الكوفي اعنيه ضرار ابن عمرو فهو للبصري تالي كذاك ابن الأصم ومن قفاه من أوباش البهاشمة النغال وعمر هكذا أعن بن بحر وغيرهم من أصحاب الشمال فرأي أولئي ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فهل كان الإمام الحافظ مخالفا لآداب الخلاف عندما وصفهم بالكلاب والحمير والأوباش والقرود والثيران والنغال على قولك أما كان يكفيه أن يبين دون أن يذكر هذا الكلام عذره واحد يا صاحبي وهو أنك لم تولد في زمانه فتعد سلسلة مباركة في الرد عليه هؤلاء يا صاح كانوا قاما يفهمون وينزلون الأمور منازلها قيل للإمام أحمد رحمة الله رب العالمين عليه ذكروا لابن قتيله بمكة أصحاب الحديث فقال يعني ابن قتيلة أصحاب الحديث قوم سوء فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت فهل خالف أحمد آداب الخلاف لما قال عن مخالفه ثلاث مرات زنديق زنديق زنديق روى الإمام عبد الله في السنة قال سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء وهو كلام الجهمية فقلت له إن حسينا الكرابيسيه يقول هذا فقال كذب هتكه الله الخبيث وعلى قولك أما كان يكفي أحمد أن يبين خطأ فلما قال هتكه الله ولما قال عنه الخبيث أقول لك إن هؤلاء يعلمون أن المخالفين مختلفون فيعاملون كلا بحسبه قال الإمام أبو اسماعيل الصابوني رحمه الله وهو يصف أهل السنة والجماعة فيقول ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس فيه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم واقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم هل اتفاق السلف على إذلال أهل البدع وإبعادهم واقصائهم وإخزائهم هل هذا مخالف لآداب الخلاف وهذا كما رأيت إن كنت ترى هذا إجماع وابن الجوزي رحمه الله رب العالمين عقد أبوابا في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين فكانت عناوينها هكذا أبو العاشر في ذكر المغفلين من القراء، الباب الحادي عشر. ذكر المغفلين من رواه الحديث، الباب الثاني عشر. ذكر المغفلين من القضاة، الباب الثالث عشر. في ذكر المغفلين من الأولى، الباب السادس عشر. في ذكر المغفلين من الأئمة، الباب الثاني والعشرون. ذكر المغفلين من المعلمين فهل كان ابن الجدي سادا وشاتما ومخالفا لآداب الخلاف عندما فعل هذا يقول الإمام ابن القيم في نونيته هذا الذي ألقى العداوه بيننا في الله نحن لأجله خصمان نصر الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن ولنا سلوك ضد مسلكهم فما رحلان منا قد تلتقيان ابينا ان ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان إن عزلناها ولم نعبأ بها يكفي الرسول ومحكم الفرقان من لم يكن يكفيه ذاني فلا كفاه الله شر حوادث الازمان من لم يكن يشفيه ذان فلا شفاه الله في قلب ولا ابدان من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالاعدام والحرمان بل الكلام مع الكبار وليس مع تلك الاراذل سفله الحيوان او ساخ هذا الخلق بل انتانه جي في الوجود وأخبث الإنسان الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والعدوان والبهتان الشاتمي أهل الحديث عداوة للسنه العليا مع القرآن جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم فالله يقطعها من الأذقان كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإحسان لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران هل كان ابن خيم بدعائه عليهم ووصفه لهم بالاراذل والسفلة والأوساخ والأنتان والأخباث هل كان مخالفا لآداب الخلاف اسمع أيضا هذا الذهبي رحمة الله عليه لما ذكر عبد الوهاب بن موسى قال حيوان كذاب فالكهن الذهبي مخالفا لآذاب الخلاف فقال على الرجل هذا الكلام وفي العصر الحديث نجد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول لكن البهيم سليمان بن سحيم لا يفهم معنى العبادة ويحول أيضا كيف بمن يعتقدون في الشياطين كالكلب أبي حديده وعثمان الذي في الوادي والكلاب الأخر في الخرج وغيرهم في سائر البلدان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وأنت يا من هداه الله لا تظن أن هؤلاء يحبون الصالحين فهل شيخ الإسلام مخالف لآداب الخلاف عندما يصفهم بالكلاب والبهائم هل هو في هذا سيء الخلق رحمة الله عليه وهذا الإمام ابن باز رحمه الله يقول في تقديمه لكتاب الشيخ بكر أبي زيد رحمه الله في الرد على عبد الفتاح أبي غده وشيخه زاهد الكوثري قال الإمام رحمة الله عليه أما بعد فقد اطلعت على الرساله التي كتبتم بعنوان براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم والإيمان واستطالته في أعراضهم وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما تفوه به ذلك الأفاك الأثيم عليه من الله ما يستحق كما أوضحتم أثابكم الله تعالى تعلق تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبي غدة به وولاءه له وتبجحه باستطالة شيخه المذكور في أعراض أهل العلم والتقى ومشاركته له في الهمز واللمز وقد سبق أن نصحناه بالتبرؤ منه وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه وألححنا عليه في ذلك ولكنه أصر على موالاته له هداه الله لرجوع إلى الحق وكفى المسلمين شره وأنثاله فهل وصف ابن باز للكوثري بأنه أفاك أثيم مجرم مخالف لاداب الخلاف ونحن من هذه النقولات نريد أن نبين لكم أنه ليس كل مخالف ككل مخالف وأنكم قد خالفتم المنهج العلمي فاجدزأتما مواقف وتركتما أخرى فاردنا أن نبين لكم حفظكم الله تعالى منهج السلف ونذكرك ونذكركما إننا لو كنا في مقام نرد فيه على غيركما لبينا بالبرهان والدليل أن من رد عليه الشيخ ممن يشتد عليه في الرد عند أهل السنة ولكننا لسنا بصدد هذا بل نبين لكم أن الشدة على المخالف لمنهاج النبوة من منهج أهل السنة ولو لم يكن الشيخ يرى الذي تدافع عنه ممن يشتد عليه في الرد ما رد عليه هذا الرد وأخيرا هذه هي المقدمة الأولى وأما المقدمة الثانية تأتيك إن شاء الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم